ذكرتك يا غلام الكون ونادى صوتين مبحوح ذكرتك وشعلت ذكراك بوسط القلب لم صمتي طوى ثاني بالزمان جروح عجزت بهالدنيا جرح البود سر وانا خدتني رحله لي قلب بالمحبه يفوح فقدك وان جف ما طابت